ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس من يشاء وما كن فقو من خير وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأولكم قلن وما تنفذ قول الا الذكر وما تنفذ من كل هوا فالىكم